أن يدعنني وإياكم مباركين أينما كنا أيها لحبه الكرام من هو الإنسان المعاق هل هو الذي حيل بينه وبين المشي أو بينه وبين الرؤية أو بينه وبين الكلام الذي لا يستطيع أن يصعد جبلا أو يهبط واديا من هو الإنسان المعاق هل هو الذي لا يستطيع أن يفتح بيده باب المسجد أو باب غرفته أو باب الحمام بل يحتاج إلى من يساعده هل هو الذي نراه على الكرسي المتحرك في سوق أو في شارع أو في مستشفى هل هو هذا الإنسان هو المعاق أعيق عن ماذا وحيل بينه وبين ماذا هل إذا فقد الإنسان يده أو رجله أو فقد النطق أو السمع أو البصر حيل بينه وبين النجاح في الحياة هل هناك أقوام الناجحون تكلمنا أيها الأفاضل الكرام في حلقة ماضية عن ناجحين استطاعوا أن يكون لهم تأثير في الأمة إلى وقتنا اليوم من منا لا يعرف عطاء ابن أبي رباح الذي لا يزال فقهه في الحج ومناسكه وفي العمرة وأحكامها إلى اليوم يستفيد منه العلماء الأصحاء المتحدثون المبصرون يسطرون كلامه في كتبهم وقد رأيت رسائل ماجستير ودكتوراه تتكلم عن فقه عطاء في الحج وبعضها مطبوع في ثلاثة مجلدات فقه عطاء في الحج وهو كان أعرج وكان به شلل نصي في نوع من الفالج وعنده مشاكل في جسده ومع ذلك استطاع أن يكون له تأثير ولم يركن إلى ما عنده من تقصير في جسده من من لا يعرف الإمام السرمذين وكان عنده أيضا نوع من الإعاقة من من لا يعرف ذاك الصحابي البطل الذي دخل على رستم وقال له بكل قوة جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة جئتك نخرج الناس من إن الله ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدر الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة ربعيا نعامر ومع ذلك كان عنده إعاقة كما قال لي أحد الإخوة كان مصابا بإعاقة في قدميه وفي رجليه وفي يديه وكان لا يستطيع يحرك إلا رأسه قلت يا أحمد من هو المعاق قال يا شيخ المعاق هو الذي لا يصل الفجر مع الجماعة الذي أعاقه الشيطان وأقعده في فراشه فلم يخرج يصل الفجر مع الجماعة تكلمنا في حلقة ماضية عن الناجحين يمن فقدوا شيئا من يعني قدراتهم ومع ذلك صاروا ناجحين نحن نكمل معكم الكلام اليوم كيف نتعامل معهم لو كان عندي ولد أو أخت أو بنت يصعب مثل هذا كيف نتعامل معه يسرني أن تبقوا معنا اليوم في هذه القصه مع النازح تحديد مكانك يا اخي ان الجميع مسافرون, إن الجميع مسافرون إن الجميع عليه الصلاه والسلام لما القى درسا للنساء وكان صلوات ربي وسلامه عليه يحدثهن في كل اثنين وقال عليه الصلاه والسلام لهن ما من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كان سببا لدخول الجنة أو بابا من أبواب الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام قالت امرأة واثنان يا رسول الله قال واثنان قالت امرأة وواحد قال واحد في روايات متعددة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا ابتليت لتقدان أولادها فإن لها بإذن الله تعالى عند الله أجرا عظيما كذلك أنا أقول للأمهات وللأباء الذين والتي يسمعوني الآن ربما أن بعضهم عنده يعني ولد او بنت عنده نوع من الاعاقه إما اعاقه ذهنية يكون عنده تخلف عقلي فلا يستطيع ربما حتى أن يتصرف في يعني حتى في الغائط والبول يعني لا يستطيع ان يحكمهما او ان يذهب الى الخلاء ليقضيهما او كذلك اعاقه احيانا تتعلق ب عدم القدره على يعني المشي او حركة حركه اليدين او الرجلين فأنا اقول قد يكون هذا هو طريقك إلى الجنه ينبغي عليك الاحتساب عند الله سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله إذا أراد بعبد خيرا أصاب منه أصاب منه يعني أصابه بمصيبة يعظم له بها أجره ويقول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يدعه يمشي على الأرض ليس عليه خطيئة ويقول صلوات ربي وسلامه عليه مبينا أيضا فضل ذلك إن الله إذا أحب قوما التلام. التلام. فنحن حقيقة اليوم نتكلم عن لهم حق علينا جميعا حق على الأمة جميعا وهم يعني قد فقدوا شيئا مما هم عليه لكن بإذن الله يعظم الله تعالى الأجر لأقوام إذا قاموا عليه نحن نرحب بكم في هذا البرنامج وفي هذا اللقاء المتعلق بأيضا أحبتنا وإخواننا من ذوي الاحتياجات الخاصة انا اضا ارحب بالشباب الذي انا معي وذلكم الله خير شباب على يا شريفة يا احمد يا... جهد السؤال شكلك لا مو حل. سؤالة آه. معلومة نفتخر فيها جميعنا آه. آه. يمكن ما يختعل الجميع انه ذوي الاحتياجات الخاصة المنطخب السعودي فاز بكات العالم ما شاء الله هذه <تصفيق> <تصفيق> معلومة يعني الواحد يفتخر فيها صراحة والعجيب احمد انه ما صار لهت يعني ضجة اعلامية ما تلاحظ تسمعني في مش نفس المشكله يعني ما صار لي ارجع انا مرة ايضا في كنت في مطار جده ووجدت مجموعه من الشباب ايضا ذوي الاحتياجات الخاصه اظنهم عاملين شيء تبع اي نوع من انواع القوة هم يمكن بعضهم قام يشاهدني ويزعل يقول ليش الشيخ ما تذكر أنا نسيت حقيقة جئس سلمت عليهم كانوا يلعبون نوع من نواع الرياضة وقالوا لي أيضا أنهم فازوا أخذوا, منتخب المم... أخذوا بطولة المملكة نسيت والله تبع أي نادي لكن ما شاء الله عندهم إطرار على النجاح وقدرة على المواصلة وترى يا أخي هذا أيضا كلما صار الإنسان عنده قناعة في قدراته وثقة فيها استطاع ينطلق لكن انتبه لا يأتي إنسان ويطفى هذه القناعة ويبدأ يقول لك دائما أنت ما تفهم انت ما تقدر أنت ما عندك قدرة أنت مسكين أنت ضعيف أنت فتقتنع بعد سترة أني ضعيف ومسكين أو أني وبالتالي يطفح ما عندك قدرة أيضا أنك تحقق شيء من النجاح بعض الأسر يكون عندهم معاق خاصة الإعاقات الذهنية مثل التوحد مثلا يغلقون عليه ولا يرى الشمس ولا يرى الناس أبدا احسن أيه. مع انه ربما احيانا طبعا لا ادري عن توحد وتفصيلات لا إذا كان اذا كان شيء غير متضرر غير متعدي احسن ما, ما, له ما, له ما, له ما له ضرر على ما له ما له ضرر على الاخرين وهذا حركين حياه انطقت حياه على الاقل لا حياة يعني ليس عنده قدره على مواجهه الاخرين وغيره اهل السحل هم يخرجونه اللسان ايضا ما ينطلق معه أيه. انا اقول يا اخي بالعكس أنا اعجبني احد رفاه وربما الان يشاهدني عنده ولد وهو اكبر اولاده عنده نوع من الاعاقه ومع ذلك يا أخي أنا معجب بهذا الأخ أشد الإعجاب أسمه أبو سعيد يمكن عاد من يعرفه الآن يدركه يحضر به يعني عزمته مرة على الغداء وجاب ولده معه عمر ولده يمكن 17 سنة تقريبا لكنه يعيش بعقلية أبو أربع سنوات خمس مم. سنوات ومع ذلك يحرص على أنه يفتخر وهذا سعيد وهذا ابني وسعيد يسلم ويوديه معاه المسجد لأنه ما يؤدي أحدا ويجلس طائح أن حتى في الصلاة يلتفت لكن يقول يا شيخ أنا إذا حبثته في البيت لم يتطور عقله ولا فكره ولا فأنا مقتلع أنه مع العلاج الذي يأخذه من الطبيب ومع أنه في مدرسة خاصة تتعلق بهذه النوعية من الناس إلا أني يا أخي أنا أعامل مثل ما أعامل الإنسان الصحيح يقول بهذا الأسلوب أنا أشعر من الولد يتحسن حتى في لسانه هو غير منطلق وغير ذلك لكن الأب يأخي يعامل كما يعامل أبو 17 سنة لكن لما أنت تشعر أنك أنت مسكين لا تسلم على الناس ما يصرح أن يراك أحد اجلس في البيت لا تقابل الناس خلاص يقتل عني انا إنسان أصلا ما عندي قدرات لكن ابعد في نفسه القدرات يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر أبدا أنه تعامل مع أحد الصحابة اللي عنده يعني قدرات أقل من غيره أن نتعامل معه بنعم الاحتقام بل حتى عبد الله بن أمكسوم رضي الله تعالى وكان أعمى لما أراد الصحابة أن يخرجوا, يخرجوا إلى معركة قال أنا سأخرج معكم قال يا أخي الله تعالى يقول ليس على الأعراج ليس على الأعمى حرد ولا على الأعراج حرد يعني أنت, أنت أعمى كيف تقاتل قال لا أنتم تحتاجون إلى شخص يعني يمسك الراية صح ولا لا يمسك الراية حتى يبسم حولها الناس قالوا نعم قال اعتبروني أنا اللي يمسك هذه الراية وخرج معه من القتال يقولون وجاء وحفر لرجلي حتى يثبت ودخر رجلي ومسك الراية يقول انا أعمى ولا أفر من مميزاتي إني أعمى وبالتالي ما أفر ما أهرب, صح أهرب صح صح <تصفيق> يقولون فاستمر حامل الرأي حتى انتهى القتال والمقصود أنه يعني لم ينظر إلى نفسه نظرة دونية م. في الحج في واحد اسمه أبو راجح واحد من الشباب ويمكن يسمعني الآن أيضا حج معنى الحج قبل الماضي قام وألقى كلمة والله يا جماعة الذي لا يدري عنه أنه كثير يقول هذا مبصر يعني بقوة القاءه والتفاكاته يعني مفتوح العينين ثم قال وأنا يا جماعة ترى كل المتاع وما رسه والله إني أسوق دباب على البحر سوق دباب دباب بري ويرقى الطعس وينزل من الطعس يعني يرقى الثل الترابي وينزل منه قلنا لا أعد زودتها يا راح أعمى قال يركب معي واحد يقول لي, يقول لي لف يمين ولف يسر لكني أجد المتعة وأنا أتوق وأفحط وكذا أجد المتعة يقول وأتوق السيارة يتوق السيارة طبعا في مثل هذا المكان في البر وغيره واللي معي يقول لحظة خفف لف يمين لف يقول فأنا أجد هالمتعة وأشعر أنني لسه أقل من غيري شوفي أخي ثقة في, في نفسه وموظف في مكان واموره ماشية لكن لو أنه نظر إليه بره دونيه واللي مسكين وضعيف واللي حوله قالوا أنت مسكين وضعيف حسبك أن تكون مستمعا لا متكلما مم. آكلا لا طابخا مستمعا لا خطيبا مأموما لا إماما دائما أنت لا يمكن أن تكون الفاعل بل دائما يقع عليك الفعل هذا يا أخي لن يكون لأي أي, أي تأتي في الحياة بقي معي عدد حقيقة عن القادة موفى بن نصير كان عندها إعاقة ومع ذلك هو من كبار الفاتحين في الروم والأندلس وأفريقيا سوفي مم. عن ستة سنين سنتحدث عن شاء الله معكم بعد هذا الفاصل القصير بإذن الله موسى بن نصير كان من قادة الفتوحات قائدا لم يكن مجاهدا عاديا كان قائدا الحمد. وكان له فتوحات في الأفريقيا وفتوحات في الأندلس ومع ذلك كان أعرج شديد العرج الشيخ أحمد ياسين رحمه الله تعالى <تصفيق> معاقب لما كان عمره ستة عشرة سنة أصيب بكسر في فقرات العنق وأصبح معاطم أنت برأيتم لا يحدث لا يدين ولا رجلين ومع ذلك كان عنده من القوة في قيادة الجهاد ما جعل اليهود يقنصونه قمصا بطائرة وهو في غزة يأتون قالوا هذا هذا دمر علينا حرك الآلاف حرك الآلاف من الناس بالملايين المعاط هذا اللي, اللي لو سقطت غطرتها من عليه ما تطع يرجعها ومع ذلك انظر كيف صار للتأثيره وهو معاق لكن عنده همة وقلب عالي يناطح السحاب كذلك مما يجعل هؤلاء حقيقة عندهم الهمة طريقة التربية التي تمارس عليهم نحن ذكرنا ان الاهل ينبغي ان لا يشعروا انه دائما مسكين ينبغي ان يمتدخوه اذا قام بعمل عنده نوع عاقو وعمل شيء معين يقول الله وجهك ما شاء الله عليك والله انك بطل اصدقون فلا فعله كذا انتداعه كذلك تجلب الحديث عن حالته أمام الآخرين صح. غير مناسبة لجاء ولدي مثلا عنده نوع إعاقة وجلس بجانبي أقول للضيف اللي عندي والله يا أخي ولدي هذا مزكي شوف يا أخي قد رجله كيف قطيره وانظر إلى يده كيف مشهوله وانظر إلى عينه كيف والولد جالس يا, يا أخي الذي عندك ليس طبيبا تعرض عليه الحالة لا صح. تقتل فيه همته وقدراته بدائما إشعار الآخرين أنه موضع للشفقة موضع للمسكنة وغير ذلك ما عليش انا اشفر عليك بس انت ان شاء الله لست يعني <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اذا <هالحظو. تصفيق> في بعض المنتقون يكون الطفل مثلا الناسية <تصفيق> اعاقة وذلك فميجوا بعض الديوف او الاقارب فيسأل الاب قدام الولد ايش صار اي رجل ولدك او ايش في رجل ولدك قبل الولد يكون بحضر الحفقة اي اتمنى ان البقيئة ايضا هذا ايضا امر مهم الا يشعر الناس ايضا ان الناس انفسهم مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطيل النظر إلى المجزوم يعني ألا يشعروه دائماً لأنك أنت مسكين وأنت رجلك كذا وأنت شكلك كذا لا يشعروا بهذا يا بل يشجع على ما هذا يا عبدالعز طهارة المعاقب شكراً متى يتي أما متى يتوضى أحسن الصلاة أيضاً أحسن الله تعالى لم يجعل علينا في الدين من حرج إذا كان قادراً أن يصلي قائما صلى قائماً كما في عمران صلي قائما فإن لم تصدع فقائماً فإن لم تصدع فعلى ج إذا استطاع أن يتوضأ أمر بالوضوء ما استطاع يتوضأ يتيمم لكن أهم شيء أنه مخاطب بجميع النصوص الشرعية أقيم الصلاة أن تطيم الصلاة حتى لو كنت معاك آتوا الزكاة مالك إذا كان عقل موجود مدام عقلك موجود أنت مطالب أن يكون عندك هذا موسى عليه السلام كان عنده ثقل في لسانه ومع ذلك اختاره الله تعالى ليكون نبيا لأن عند موسى عليه السلام من القدرات القلبية والعقلية ما يتجاوز عقدة لسانه ذلك موسى عليه السلام قال وحلوا العقدة من لسانه يفقه قواني واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشتد به أزري وأشركه في أمريكا كي نسبحك كثيرا وندكرك كثيرا إنك كنت من بصيرا وفعلا الله تعالى قد أشيت سؤلك يا موسى فمع أن موسى عليه السلام كان عنده نوع من يعني العقدة في اللسان ومع ذلك اختاره الله تعالى ليكون نبيا لقدراته المتنوعة التي عنده يقول الله سبحانه وتعالى أيضا واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذا جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم أثنين فكذبوهما عزيز. فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون ذكر القصة حتى قال جل وعلا وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى, يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجروا وهم مهتد وما لي لا أعبد الذي فطرني وجحن يدعو قوم يقول يا جماعة آمنوا به المرسلين أعب أعبد الله الذي يأمركم به المرسلون فقتله قومه فلما قتل قال جل وعلا قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين يقولون ما علم أن أحدا نصح قومه حيا ونصحهم ميتا إلا هذا الرجل الله. ومع ذلك قالوا كان يشتغل نجارا وكان أعرج شديد العرج وكان أبرف, أبرف الله. ومع ذلك جاء وقوي ويا قوم اتبعوا المرسلين ويموت ويقول يا ربي يا ربي يا قوم يعلمون بما غفرت لي لكن فنصح قوما حيا وميتا المقصود أن الإنسان إذا أصيب بنوع من يعني من الإعافة صح التعبير لا ينبغي أن تحول بينه وبين النجاح أبدا وكذلك ينبغي يا أخي أن نكون طرحا نقول صح أنت عندك هذه المشكلة لكنك مأجور وإن شاء الله تعالى يتيبك على هذا السعر وإن شاء الله تعالى لك أجر وخير وربما كان الباب الذي تدخل منه إلى الجنة هو هذا العرض وهذه ذلك. كذلك ينبغي على المعاق أن يعلم أنه في حكم المريض وأن دعاءه مستجاب والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاثة لا يرد الله تعالى دعاءهم وذكر منهم دعاء المريض كذلك أن يحرص على أن يطور نفسه لا يقول أنا معاق طور نفسك أنا أريدك فحنت معاق لكن مع ذلك عندك, عندك معلومات شرعية ومعلومات طبية ومعلومات ثقهية وقدرة على الحفظ وقدرة على, وقدر على المشاركات بشكل, وقدر على بشكل كبير جدا أذكر يا من أعجبه يمكن يسمعني الآن في أخي اسمه عبدالعزيز الزهراني يشارك دائما في البرامج عبر الاتصال مشاركات ابن الزهراني اي تس ترك <تصفيق> اكيد تجوه ما مقابل عم. نعم ومع ذلك يشارك في البرامج الدينية ويحاجهم ويحاجهم وعنده معلومات متحدث ومرة استثف وشارك في برنامج رياضي اظنك البرنامج فيه والله نسيت اي قناة ويتكلم يقول ايه لكن الشوتر فلانية ضيعها اللاعب ويتكلم عن, مو عن كرة موسوعة رجل عجيب موسوعة حقيقة يعني طبعا كيف يصل الإنسان للمرحلة بكثرة القراءة والاستفادة والثقة في النفس بعد الثقة بالله تعالى وبالتالي ينطلق كذلك عدم اليأس من العلاج النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أنزل الله من دان إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله ألا ييأس من أن يوجد له علاج يستطيع به أن يعالج نفته مما نزل به من ضرب كذلك يعني ينبغي أن يشكر الله تعالى على النعم اللي موجودة فيه وينظر لغيره أحسد وينظر لغيره وكيف لو أنه أصيب بمطيبة غيره لذلك عروه بن الزبير لما قطع رجله بسبب الآكلة الغرغرينة قال اللهم لك الحمد عطيتني أربعة أعضاء رجلين ويدين واخذت عضوا واحدا وتركت ثلاثه فلك الحمد يا ربي كذلك المعافق اللهم لك الحمد انك جعلتني اعمى ما جعلتني اعمى واصم وابكم او اللهم لك الحمد جعلتني مشلولا ما جعلتني مشلولا يد ورجلين او جعلتني مشلولا يد ورجلين ولم تجعلني فاقدا لللسان يعني لله الله تعالى, تعالى على النعمه التي اعطاه اياها كيف يتعامل عشان ناخذ كيف يتعامل ولي مع مال المجنون موضوع الزكاه احسنت كيف يتعامل ولي مع مال لو كان عنده معاقدة هنيا أو, أو نحو ذلك يتعامل معه التعامل الشرعي أهم شيء يكون عندها أمانة التعامل معه يخرج زكاثه أن ينميه من, ما من ولي مال يتيم فليتجربه لا تفين كما في مصد الشافي الله لي ولكم التوقيت أي ولي حبه الكرام أظن اللي اخترت المقطع اليوم آمين. لنا أعد مدري عن مقطعك عندنا مقطع يختاره واحد من الشاب كل حلقة من المقاطع التي تكون منتشره عادة في الانترنت لاجل ان نعلق عليه نخرج الى هذا المقطع اعلان جديد نعود اليكم باذن الله تعالى كان المكانك يا اخي كانك يا أخي إن الجبيد ومسافرون إن الجبيد يقول الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما ذكر القرآن يقول قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة حقيقة لما رأى المقطع اللي صلينا أربع ركعات أو, أو نحوها في خلال دقيقة واحدة يا أخي هذا ماذا سيسقه في ركوعه وفي سجوده يعني صحيح أن جاري صلى لما صلى رجل سريعا جاءوا ركع ركعتين بسرعة وجاء يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فانك <تصفيق> لم تصلي ثم امره بالطمئنين يعني ان يركع حتى يطمئن راكعا يسشد حتى يطمئن ساجدا والمشكلة ايضا ان بعض يعني بعض الدول يكون عندهم صلاة 23 ركعة في التراويح وهذه 23 ركعة لا تستغرق منهم احيانا ربما اكثر من 23 دقيقة او بعد على الان صلى اربع ركعات في دقيقه واحد رغي وما أو... تاخذ منهم الا 10 دقائق تجد انه يعني ينقر سجوده ويركع ركوعا سريعا الى درجه ان حتى سبحان ربي العظيم ما يثقن ان سبحان ربي الاعلى ما يقطعني قوله ذلك انا ارسل رساله سواء الى ائمه او كذلك إلى حتى الذي يصلي فردا يعني امراه تصلي فردا في بيتها او مسافر مثلا لا يجب عليه صلاه الجماعه او أيضا للأئمة الذين يصلون بالناس إلى أن يصلي صلاة فيها نوع من الطمأنينة يا أخي الصلاة إذا ما حصل فيها شعور بالراحة وطمأنينة بين يدي الله تعالى واطمئنان في سجودك وفي ركوعك ودعاء والتجارة بالناس تعالى وتعالى ما الفائدة من هذه الصلاة صحيح. نسفر الله تعالى إننا نعرف أن الصلاة تنقرها كردرك غراب هي. لكن هذا زاد فكرة غراب هذا تعدى الغراب حاول أولاكم صلى الله نيدينا وإياما أيها الكرام أشكر لكم إنصاتكم واستماعكم ونسأل الله سبحانه وتعالى نجعلنا يدا بيضاء على كل محتاج ونجعلنا معينين لإخواننا الذين فقدوا بعض قدراتهم يعني معينين لهم في البحث لهم عن وضائف معينين لهم في إعانتهم الصدق عليهم أحيانا بكرسي متحرك بسرير متحرك أيضا معينهم على القعود تهربائيا والجلوس نحو ذلك إعانتهم أحيانا بتوفير خادم أو خادمة لهم ساعدونهم أسر الله تعالى أن يأجر كل من كان في حاجة في الناس الآخرين وإعانة كل معاق حتى لو كان مسلما أو غير مسلم كل هؤلاء إعانتهم فيها أجر بإذن الله تعالى إلى اللقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسافرون مسافرون على هدى نا mus tem eko